وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون لازمنا مع معجزات الأنبياء في الدرس الثالث والثلاثين من دروس العقيدة تحدثنا في الدرس الماضي عن مؤجزات سيدنا عيسى عليه السلام فاليوم إلى بعض مؤجزات سيدنا موسى عليه السلام فالمؤجزة الأولى انقلاب عصاه حية تسعى ثم ابتلاعها حبال سحرة فرعون وعصيهم. والثانية أن سيدنا موسى عليه السلام أدخل يده في جيبه، فإذا هي بيضاء من غير سوء هذا كان لما دخل على فرعون الذي ادعى الألوهية وجرت بين فرعون وبين سيدنا موسى عليه السلام الحوار الثاني. قال سيدنا موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببيانة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل. قال فرعون لئن التخافت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال موسى أولو جئتك بشيء مبين قال فرعون إن كنت جئت به إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين قال موسى فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يرغي بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى في المناجاة قال إنني أنا الله يعني أول كلمة قالها الله سبحانه وتعالى حينما ناجى سيدنا موسى عليه السلام إنني أنا الله أما أول كلمة نزلت بالوحي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق فما هو السر يا ترى السر أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فكانت أول كلمة ناجى الله بها موسى يا موسى إني أنا الله وليس في العون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعرضني وأقم الصلاة لذكري يرى بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى لما سأل سيدنا موسى قال يما تلك بيمينك يا موسى هل هذا طبعا هذه الصيغة صيغة سؤال الماء الصامية إذا أردت أن تسأل تستخدم كلمة ما الاستفهامي فهل يصح بحق الله سبحانه وتعالى أن يسأل من الذي يسأل دائما الذي يريد أن يتعلم الذي يريد أن, يتع... أن يعلم شيئا يجهله فهل يحق هذا فهل يصح هذا بحق الله عز وجل قالوا لا ولكن هذه العفاء التي بيد سيدنا موسى قال له يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى سيدنا موسى يعني فرصة العمر أن يناجي الله رب العالمين فقال هي عصايا ألا يكفي أن يقول هي عصايا قال هي عصايا أتوكأ عليها يريد أن يطيل الحوار مع الله عز وجل أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي وشعر هذا النبي الكريم أنه أطال أطال فقال كلمة ليعرفنا إذا كان يجوز أن يطيل أو لا يطيل قال ولي فيها مآرب أخر فإذا كان الله يستحسن منه هذه هذا الحوار الطويل يقول له يا موسى وما هي تلك المآرب الأخرى العملية عملية حوار مع الله عز وجل مناجأ قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأبش بها على غنمي هم الولي فيها مآرب أخرى فلو أن الله عز وجل يستحسن شواره لقال له وما هي تلك المآرب الأخرى لكن الله جل وعلا أراد أن يذكره أن هذه التي بيده هي عصا يعني أنظر إليها يا موسى دقق فيها إنها عصا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأبث بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعة يعني أراد أن ينذره إلى أن هذه عصا انظر كيف أصبحت حية تسعة سيدنا موسى قال أولا جئتك بشيء مبين قال فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين قال موسى فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ومزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين تتألق نورا فقال فرعون للملأ من حوله إن هذا لساحر عليم دائما أهل الكفر يصرزون حقيقة أهل الإيمان إذا سحر أو خراف أو ذكاء أو ما شاء لذلك إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ماذا تأمرون فقال الملأ من حول فرعون أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم هذا ساحر استدعي السحر من عندك ليغلبوه قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضك بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موسى موعدكم يوم الزينة يوم العين يعني يوم وأن يحشر الناس ضوحى وتمت المباراة في اليوم المحدد وقدم سحرة في العون سحراً أولا يعني قالوا إنه هيك سمعت أو هيك قرأت إنه سحّرت في العون جاؤوا بأشكال تشبه الأفاعي وضعوا فيها زئبق ووضعوا الأفاعي على سطح ساخن فلما تمدد الزئبق وهو رجراج تحركت الأفاعي ثم ألقى موسى عصاه فأخذت تلقف ما يأفكون هذه الأفعى أكلت كل الحبال وظهرت المعجزة الباقرة حقيقة ناصعة أمام فرعون وأمام جميع سحرته والحشد كبير الذي اجتمع لمشاهدة هذه المباراة الكبرى بين معجزة موسى وسحر سحرة فرعون، الأمر الذي جعل سحرة فرعون يخرعون سجدا لله عز وجل. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وغاروم، وكان إيمان هؤلاء السحرة. برهانا دامغا لفرعون يثبت له أن هذا ليس سحرا إنما هو إعجاز وأن هذا الرجل هو نبي هذه معجزة موضوع أن تنقلب الحصات إلى صعبان مبين وأن تكون يدره بيضاء للناظرين المعجزة الثالثة طبعا أصلها تتم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم تكون موافأ مني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض أن أنتقاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إيمان السحرة كان إيمان معجز هم سحرة يعرفون أن هذا سحراً ما هذا ليس سحراً هذه هذه معجزة هناك معجزات أخرى تمت على يد هذا النبي الكريم هي معجزة الرجز الرجز وهي على أنواع فهناك رجز السنين وهي سنوات الجب والقحط وذلك بسبب قلة مياه النيل. وانحباس أمطار السماء على غير عادته وهناك رجز نقص السمران وهناك رجز الطلفان وهناك رجز الجراد، وهناك رجز القم ورجز الضفادع كثرت عندهم إلى درجة غير محتملة وهناك رجز الدم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصا من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إننا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا وهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطلفان والجرادة والقمل والدفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين المعجز الرابع فرق البحر فلما سيدنا موسى نشى مع قومه بني إسرائيل باتجاه خليج السويس وثبعهم فرعون فلما ترى الجمعال قال أصحاب موسى إنا لمدركون فرعون بخيله ورجله وجماعته وأعوامه وهيبته وسيطرته وقوته يتبعون فئة مستضعفة معهم نبي كريم فلما وصل سيدنا موسى وأصحابه إلى قفة خليج السويس إلى البحر وتبعهم فرعون قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين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 وما كان أكثرهم مؤمنين فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فقيل له الآن وقد عصيت من قبل يعني يا أخي الكريم يجب أن تستنبق من هذه قصة نوعية كبرى لا بد من أن تؤمن ولكن إياك أن تؤمن بعد فوات الأوام فإن هذا الإيمان لا ينفعك. لا بد في ساعة حرجة من أن تؤمن، ولكن بعد فوات الأوان. وهناك معجزة خامسة، وسابعة، وسابعة، وثامنة لسيدنا عيسى، لسيدنا موسى. أخذنا سكرة عن بعض هذه المعجزات.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 فأتي لآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله إن شق وخرجت ناقة قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذابنا عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين أخذه العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم لكن في ملاحظة مهمة جدا أن الإنسان إذا طلب المعجزة ونفذه الله له ولم يؤمن بعدها استحق العلام استحق الهلاك لأن المعجزة آخر درآن يقدمه الله سبحانه وتعالى لهذا الدهن فإذا لم تنفع معه المعجزة استحق الهلاك وانته لك يعني أحيانا على شكل مدفع ثم يا رب إذا نجحت لمع عصيك بنجمع لا بد من أن تأتي أبوك من شفيتني ابني ما رأسيك يشفي له ابنه ويعود سيرته الأولى يعني إذا أنت طلب من الله شيء بساعة الضيق بساعة الشدة وعلقت اتقامتك على حصول هذا الشيء انت الله سبحانه وتعالى قد يحققه لك ولكن إذا نكست أو إذا خالف أو إذا قصرت فلا بد من العذاب الأليم إن كان فيك بقية خير ولا بد من الهلاك العميم إذا كان الأمل مفقودا في القيل هذه سنة الله في خلقه بقي علينا المعجزة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه إن شاء الله تعالى نرجئها إلى الدرس القادم لأهميتها الكبيرة وسوف نحدثكم عن شهر الصيام لأن شهر الصيام على الأبواب